الباب الرابع والأخير من كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي الصوتية العاشرة من الكتاب الرد على الشبهات في قضية عدم العذر بالجهل والتأويل في أصل الدين وفيه أربعة فصول الفصل الأول الرد على الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم الفصل الثاني الرد على الشبه المستدل بها خطأ من السنة المطهرة الفصل الثالث الرد على فرية بدعة تقسيم الدين إلى أصول وفروع الفصل الرابع موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين الفصل الأول من الباب الرابع الأخير الرد على الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم وفيه ثلاثة مباحث المبحث الأول تخصيص عموم رخصة الخطأ المبحث الثاني شروط الاجتهاد المبحث الثالث إثبات الضلال قبل البيان الفصل الأول الرد على الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم الشبهة الأول الاستدلال بعموم رخصة الخطأ الشبهة الأولى شرطة الاستدلال برخصة الخطأ وأن الجهل فرض من أفراده وهو مرفوع عن الأمة في التوحيد والأصول والفروع واستدل الأخوة الأفاضل في هذا بقوله تعال ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا البقرة مائتان وستة وثمانون وبقوله تعال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم الأحزاب خمس وبالحديث الصحيح معناه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر والحديث الآخر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقالوا أن هذه رخصة عمة وهي تخصص عموم آيات الشر أقول وبالله التوفيق إن هذه الرخصة ليست على عمومها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وفهم الصحابة والآئمة من بعدهم المبحث الأول تخصيص عموم رخصة الخطأ أما الكتاب الدليل الأول قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ووجه الدلالة حبوط الأعمال مع عدم الشعور قال البخاري في كتاب التفسير وأنتم لا تشعرون وأنتم لا تعلمون فهذا النص ينص على أن العبد المسلم قد يأتي من الأقوال أو الأعمال أو الأفعال ما يحبط عمله بهذا وهو لا يعلم ويراجع نقل ابن تيمية في هذه الآية السابق نقله من الصارم والحبوط الكلي لا يكون إلا بالكفر كما أن غفران الذنوب جميعها لا يكون إلا بالتوبة وهذا من أصول أهل السنة فهذه الآية تنص على استثناء الكفر من عموم رخصة الخطأ الدليل الثاني قوله تعالى ولا إن سألتهم لا يقول إنما كنا نخوض ونلعب قلء بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء القوم كما رجح ابن تيمية قد قالوا هذا القول الذي قد علموا حرمته ولم يقصد الكفر وظنوا أن الخوض واللعب يدرأ الكفر عن صاحبه كالإكراه وأن الكفر لا يكون إلا مع العمد والجد ومع ذلك كفرهم الشرع ولم يقبل عذرهم فهؤلاء مع جهلهم بكفرهم لم يعذروا برخصة الخطأ فهذا النص أيضا يدل على استثناء الكفر من عموم رخصة الخطأ الدليل الثالث يراجع الاحتجاج بدليل عموم آيات النفاق وقوله تعال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا ويشعرون وقوله تعال ولكن لا ويعلمون وقوله وما يشعرون وصف أهل القبلة أما الاحتجاج بالآيتين ربنا لا تؤاخذنا وقوله تعال وليس عليكم جناح فيقال إن هذه رخصة لأهل القبلة ومعلوم أن وصف أهل القبلة لا يكون إلا لعبد موحد متحنف كفر بكل ما يعبد من دون الله وترك الشرك عن علم وقصد ووحد الله الواحد القهار فهذا هو الذي يترخص برخص أهل القبلة أما المشرك والكافر فليس من أهل القبلة والدليل على ذلك أن رخصة الخطأ جاءت بعد سياق تحقيق الإيمان بقوله تعال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فمن السياق يعلم أن رخصة الخطأ هي فيما دون ذلك القدر من التوحيد والإيمان الذي هو أصل الدين وهذا كالحديث الذي في البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بيعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة الله قال الحافظ قال النووي عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعال إن الله لا يغفر أن يشرك به فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة أي الحافظ وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكره وهو ظاهر ألفنا. ثم أخذ الحافظ يذكر تأويلات العلماء في هذا ورجح كلام الإمام النووي وهذا لأن عمومات تحريم الشرك وعدم غفرانه هذه العمومات المكية المحفوظة تخصص جميع الرخص لأهل القبلة لأنهم استحقوا هذا الوصف إلا بتحقيق التوحيد وخلع عبادة وتأله كل ما يعبد من دون الله قال الطبري إمام المفسرين في قوله تعالى: ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا وهذا تعليم من الله شرطة عز وجل شرطة عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه وما يقولون في دعائهم إياه ومعناه قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن سينا شيئا فرط علينا عمله فلم نعمله أو أخطأنا في فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه على غير قصد منا إلى معصيتك ولكن على جهالة منا به وخطأ وساق بالسنده عن ابن زيد في قوله تعال ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا إن نسينا شيئا مما افترضته علينا أو اخطأنا شيئا مما حرمته علينا فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط فهو ترك منه لما أمر بفعله فذلك الذي يرغب العبد إلى الله شرطة عز وجل شرطة في تركه مؤاخذته به وهو النسيان الذي عاقب الله شرطة عز وجل شرطة به آدم صلى الله عليه وسلم فأخرجه من الجنة فقال في ذلك ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وهو النسيان الذي قال جل ثناؤه فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا رخصه الخطا فيما دون الكفر فرغبة العبد إلى الله شرطة عز وجل شرطة بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضيعا كفرا بالله شرطة عز وجل شرطة فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة لأن الله شرطة عز وجل شرطة قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك به فمسئلته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله خطا وإنما تكون مسألته المغفرة فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حظه بتشاغله عنه وعن قراءته ومثل نسيانه صلاة أو صياما وكذلك الخطأ وجهان أحدهما من وجه ما نهى عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة فذلك خطأ منه وهو به مخوذ وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفرا ألف نا قال فهذا تأويل إمام المفسرين لهذا النص وهذا التفسير الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن صاحبه أم تفسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين وقال فيه ايضا لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها أي البغوي والقرطبي وابن عطية والزمخشري وغيرهم ألثنا فقد نص إمام المفسرين على أن رخصة الخطأ والنسيان هي فيما هو دون الكفر وذلك لخبر الله لنا إن الله لا يغفر أن يشرك به وذلك لأنه كما قلت سابقا أن أهل القبلة هم الذين تابوا من الشرك والتزم الشرائع كما في قوله تعالى: فإن تبوا وأقموا الصلأة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين قال حبر الأمة ابن عباس شرطة رضي الله عنهما شرطة حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة فهذا وصف أهل القبلة الانخلاع من الشرك والتزام الشرائع فهذا هو الذي يترخص برخص أهل القبلة أما المشرك فقد بان عن وصف أهل القبلة فلا يتمتع برخصها قال ابن تيميه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تجاوز لأمة عما حدث بها أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به والعفو عن حديث النفس انما وقع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التي لا تقضح في الإيمان فأما ما ناف الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث لأنه إذا ناف الإيمان لم يكن صاحبه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ويكون بمنزلة المنافقين فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه أو عمله وهذا فرق بين يدل عليه الحديث وبه تأتلف الأدلة الشرعية وهذا كما عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنة فمن صح إيمانه عفية له عن الخطأ والنسيان وحديث النفس كما يخرجون من النار بخلاف من ليس معه الإيمان فإن هذا لما يتدل النصوص على ترك مؤاخذته بما في نفسه وخطأه ونسيانه الث فهذا نص ابن تيمية صريح في أن العبد الذي يتمتع برخص أهل القبلة هو من صح إيمانه وأن العفو يكون في الأمور التي لا تناقض الإيمان أما الكافر والمشرك ومنفسد إيمانه من أهل القبلة فهؤلاء لم يتناولهم لفظ الحديث وبهذا التأويل تأتلف الأدلة الشرعية وبهذا انتهى الاستدلال من الكتاب أما الاستدلال من الصنة الحديث الأول حديث الخوارج ويراجع بحثهم في هذا الكتاب ووجه الدلالة منه أنهم أحدثوا اعتقادا ظنوا به أنهم صفوة الله من خلقه وأنهم المقبولون به عند بارئهم دون غيرهم بل كفروا وكل من خالف معتقدهم وكانوا على عبادة عظيمة ومع ذلك فقد اتفقت الأمة على ذمهم وتضليلهم واختلفوا في تكفيرهم هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم ليقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم فمع تأويلهم وجهلهم اتفقت الأمة على اثمهم ولم يعذروهم برخصة الخطأ وأعيد في هذا المقام قول إمام المفسرين الإمام الطبري فيهم ومن المعلوم أنهم لم يرتكب استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من اي القرآن على غير المراد منه فهذا الحديث نص في أن رخصة الخطأ ليست على عمومها فتثبت لها التخصيص وهذا إما أن يكون في الفروع أو في أصول الاعتقاد أو في أصل الدين الذي هو التوحيد وترك الشرك فإن كان التخصيص للفروع فهو أيضا للأصول الاعتقادية ومن باب أولى لأصل الدين شرطة وإن ثبت للأصول الاعتقادية فهو من باب أولى يثبت لأصل الدين وإما أن يكون لأصل الدين وإن ثبت أن التخصيص له فلا يلزم من ذلك أن يكون للأصول الاعتقادية فضلا عن فروع الشريعة ففي جميع الاحتمالات ثبت التخصيص لعموم رخصة الخطأ للتوحيد وترك الشرك الذي هو؟ أصل الدين الحديث الثان أخرج البخاري في صحيحه وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقوله الناس قال الحافظ وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته ألف قلت ومن المعلوم أن المقلد جاهل مخطئ إلا أنه غير معذور بجهله بالتقليد في الاعتقادات الباطلة ولم يعذر بالخطأ الحديث الثالث أخرج البخاري في صحيحه وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من صحة الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم وفي رواية شرطة وهي في الصحيحين شرطة ما يتبين ما فيها قال الحافظ في قوله يهوي وأخر الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق بلفظ لا يرى بها باسا يهوي بها في النار سبعين خريفا. ألف قال فهذا الحديث في الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين ما فيها من المعصية والتعدي يهوي بها في جهنم سبعين خريفا ولم يعذر بالجهل والخطأ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 وخير بيان لهذا الحديث على سبيل ثالل الحصر الخارجي المعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن هذه القسمة لم يراد بها وجه الله فهذا المأبون يريد أن ينكر منكرا في ظنه فقال كلمة يرجو ثوابها فكان كافرا مرتدا ولم يظن أنها تبلغ من صخط الله ما بلغت وما يتبين ما فيها من المروق ولا يرى بها بأسا ومع هذا لم يعذر بالخطأ والجهل فثبت التخصيص لهذه الرخصة في الكفر الأكبر والأحاديث في هذا المقام كثيرة ولولا خشية الإطالة لاتيت بها وبتفسير السلف الصالح لها وأما الإجماع قال القاضي عياض وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين فيما كان عرضة للتأويل وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين في واحد والمخطئ فيه آثم عاص فاسق وإنما الخلاف في تكفيره فهذا إجماع على أن المخطئ في أصول الدين آثم عاص فاسق والخلاف في تكفيره فالأمة اتفقت وأجمعت على أن رخصة الخطأ فيما دون أصول الدين والمقصود بأصول الدين هو أصول اعتقاد أهل السنة مثل الإيمان قول وعمل وأن الله في السماء ورؤية الله في الآخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلو فهذا الذي يخالفهم فيه مخطئ آثم مختلف في تكفيره ويكون مبتدعا لمخالفة أصول الاعتقاد عند أهل السنة التي وقع عليها الإجماع وليس المقصود بذلك التوحيد وترك الشرك لذلك قيده القاضي بقوله فيما كان عرضة للتأويل بخلاف التوحيد فهذا أصل الأصول وهو أصل الدين قال صاحب عون المعبود وقال عبد الرحمن أيضا سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركنا السلف عليه وما يعتقدون من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويناً فكان مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته والقدر خيره وشره من الله وأن الله شرطه تعالى شرطه على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ألف ترك تكفير المبتدعين بشرط الإقرار بالتوحيد والتزام الشرائع فهذه هي أصول الاعتقاد وأصول الدين التي اختلف السلف في تكفير من خالفها من أهل البدع بعضهم ارجح التكفير والجمهور على عدم تكفيرهم بشرط أن يكونوا موحدين ملتزمين للشرائع قال الحافظ تعليقا على حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله قال ويخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع ألف نا قال فهذا ما اتفق عليه سلف الأمة أن المبتدع المختلف في تكفيره من هذه الأمة هو من كان موحدا ملتزما للشرائع المبحث الثاني شروط الاجتهاد وحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فالاجتهاد يكون في الفروع وليس في الأصول الاعتقادية فضلاً عن أصل الدين وأيضاً في الفروع التي ليس عليها قاطع من الشرع فلا يجوز أن يفتهد في عدد ركعات الصلاة وفرضها ولا في وجوب الحج والصيام وحرمة الفواحش التي عليها قاطع من الشرع فمحل الاجتهاد في جزء يسير في الشريعة فهو فيه الفروع العملية التي ليست عليها قاطع من الشرع وأما المجتهد فلا بد أن يكون جامعا لآلة الاجتهاد فإن لم يكن جامعا لآلة الاجتهاد فهو آثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القضاة ثلاثة اثنان في النار منهم من قضى على جهل فهو في النار فهناك شرطان حتى يؤجر المجتهد المخطئ أولهما أن يكون عالما جامعا لآلة الاجتهاد فالجاهل لم تأذن له الشريعة في الاجتهاد البتة الثان أن يجتهد في الفروع العملية الظنية التي ليس عليها قاطع من الشرع فإن الشريعة قد أحكمت التوحيد وهو أصل الدين وكذلك أصول الاعتقاد وكذلك كثير من الفروع العملية كالفرائض وحرمة الفواحش فهذه ليس فيها اجتهاد ولا مأذون للاجتهاد فيها للمجتهد الجامع لآلة الاجتهاد فضلا عن الجاهل فمن اجتهد فيها فهو آثم لا ريب كمن اجتهد فيما أذن الشرع فيه إلا أنه غير جامع لآلة الاجتهاد فهذا أيضا آثم لا شك في ذلك وهذا القدر متفق عليه بين سلف الأمة وأمتها كما نقل القاضي عياض الإجماع عليه قال الإمام النووي تعليقا على الحديث إذا اجتهد الحاكم فقال قال لعلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاكتهل قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عص في جميع أحكامه سواء وافقت صواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك وقد جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار وقاض قضى على جهل فهو في النار ثم أخذ يتكلم عن مسألة هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد إلى أن قال وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به ألث نا وقال صاحب عون المعبود تعليقا على الحديث قال قال الخطابي إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق لأن اجتهده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط وهذا في من كان جامعا لآلة الاجتهاد عارفا بالأصول عالما بوجوه القياس فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه الوزر ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ذا القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل للوجوه ولا مدخل فيها للتأويل فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ وكان حكمه في ذلك مردودا ألف قلت ويراجع أيضا فتح الباري وغيرها من كتب الحديث لا اجتهاد في القطعيات قال الإمام الشوكاني نقلا عن الغزالي في تعريف الاجتهاد قال فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهو سبيل مسائل الفروع ولهذا تسمى هذه المسائل مسائل للاجتهاد والناظر فيها مجتهدا وليس هكذا حال الاصول انت ومنهم من قال هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي فزاد قيد الظن لأنه لا في القطعيات وإذا عرفت هذا كلام الإمام شوكاني فالمجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي وإذا عرفت معنى الاجتهاد والمجتهد فعلم أن المجتهد فيه هو الحكم الشرعي العملي قال في المحصول المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكاة وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشريعة المسألة السابعة اختلفوا في المسائل التي كل مفتهد فيها مصيب والمسائل التي الحق فيها مع واحد من المجتهدين وتلخيص الكلام في ذلك يحصل في فرعين الفرع الأول العقليات وهي على أنواع النوع الأول ما يكون الغلط فيه مانعا من معرفة الله ورسوله كما في إثبات العلم بالصانع والتوحيد والعدل قالوا فهذه الحق فيها واحد فمن أصابه أصاب الحق ومن أخطأه فهو كافر النوع الثان مثل مسألة الرؤية وخلق القرآن وخروج الموحدين من النار وما يشابه ذلك فالحق فيها واحد فمن أصابه فقد أصاب ومن أخطأه فقيل يكفر ومن القائلين بذلك الشافعي فمن أصحابه من حمله على ظاهره ومنهم من حمله على كفر النعمة ألث نا قال فهذا المعنى مستقر في كتب شروح السنة وكتب أصول الفقه أن المجتهد لا بد أن يكون جامعا لآلة الاجتهاد والمشتهد فيه الفروع العملية التي ليس عليها قاطع فكيف يستقيم هذا مع من يقول بأن المشرك المجتهد معذور لحديث إذا اجتهد الحاكم ذو لقوله تعال ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا وذلك لأسباب واحد أن المشرك ليس من أهل القبلة اثنان أنه ليس بجامع لآلة الاجتهاد ثلاث أنه اجتهد فيما لم يأذن الشرع له فيه أن يجتهد. أما أقوال الصحابة والآئمة من بعدهم في هذه القضية فمنها واحد موقف الصحابة من مانع الزكاة ولم يعتبروا تأويلهم وخطأهم باحتجاجهم خطأ يقولوا لا شرطة تعالى شرطة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها بل قاتلوهم قتال مرتدين يراجع ما جاء في هذا المقام بالنسبة لمنع الزكاة اثنان موقف عبد الله بن عمر شرطة رضي الله عنهما شرطه من القدرية الأول ولم يعتبر الاشتباه الذي قد وقعوا فيه وإرادتهم تنزيها الله عن الظلم فوقعوا في التنقص به من حيث لا يشعرون وبراءته منهم بمجرد سماع مقالتهم يراجع النقل فيها ثلاث موقف الأئمة من أصحاب البدع المغلظة ولم يعتبروا تأويلهم وجهلهم وخطاهم على سبيل المثال للحصر شرطة الجهمية قال ابن تيمية قال وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا عنه أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أصباط ثم عبد الله بن المبارك وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين قال أصول البدع أربعة الروافض والخوارج والقدريه والمرجعة فقيل لابن المبارك والجهمية فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكان يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية ألف نا وقال أيضا قال البخاري وأقول في المصحف قرآن وفي صدور الرجال قرآن فمن قال غير هذا يستتاب فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر ألث نا وقال صاحب عون المعبود وقال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد قال سمعته وبلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الآخرة فغضب غضبا شديدا ثم قال من قال؟ إن الله لا يرى في الآخرة فق كفرف عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس ليس لا شرطة عز وجل شرطه يقول وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظره وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهذا دليل على أن المؤمنين يرون الله وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل وقد ذكر عنده شيء في الرؤية فغضب وقال من قال إن الله لا يرى فهو كافر ألف نا قالت وفي هذا القدر الكفايه بفضل الله للرد على هذا الاشتباه وبيان أن رخصة الخطأ هي فيما دون أصل الدين أي التوحيد وترك الشرك وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وعليه سلف الأمة وأئمتها وقد استفدت في الرد على هذا الاشتباه لأنه من جهة الأمانة العلمية أقوى دليل يستدل به خطأ في هذه القضية وبمشيئة الله هذا لن يكون دأبي في بقية الشبه فمنها بمشيئة الله ما سوف أمر عليه مر الكرام إما لوهنه الشديد في الاشتباه وإما لأنه أجنبي عن الاستدلال في المسألة وبالله التوفير حادثة الحواريين الشبهة الثانية الاستدلال بقول الله شرطة تعالى شرطة هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مآئدة من السماء قال تقول لها إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين المائدة مائة واثنى عشر مائة وثلاث عشر قالوا فهؤلاء القوم شكوا في قدرة الله وفي صدق نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم وعذروا بجهلهن والجواب الحواريين اعلم بالله من أن يشكو فيه حمل جمهور العلماء من المفسرين قراءة يستطيع ربك على قراءة تستطيع ربك بنصب ربك بمعن هل تستطيع أنت أن تسأل ربك نزول المائدة؟ وقلوا إن القوم أعلم من أن يشكوا في قدرة الله وقراءة يستطيع قلوا عنها يستطيع بمعن يجيبك ربك ويطيع لك في هذا وهذا مشهور في كلام العرب قال ابن تيمية وكذلك قول للحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مآئدة من السماء؟ إنما استفهموا عن هذه القدرة وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه أي فسر بالقدرة كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الناس ألف وقال بعض أهل العلم إنهم شكوا في قدرة الله وفي صحة رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم وأنهم وقعوا في هذا قبل أن تستحكم المعرفة في قلوبهم وحملوا المعنى على هذا وقالوا إن القوم كفروا بهذا القول واستتابهم نبيهم صلى الله عليه وسلم من هذا القول بقوله اتقوا لها إن كنتم مؤمنين وهذا ترجيح الإمام الطبري وكذلك قولهم ونعلم أن قد صدقتنا قال الإمام الطبري أنهم شكوا في رسالته لذلك هورجح كفرهم وجمهور المفسرين قالوا أي نزدد يقينا وتصديقا في رسالته وأن القوم لم يشكوا بل طلبوا آية حسية يزددون بها يقينا وصدقا خالصا من الخواطر والهواجس النفسية فهل بعد هذا التفصيل شرطه بفضل الله تعالى شرطة لكلام المفسرين من شبهة بقيت للاحتجاج بها على قضية العذر بالجهل؟ فالعلماء منهم من رجح الشك فكفروهم ولم يعذروهم والجمهور على أن القوم لم يشكوا وأنهم اعلم بالله من هذا وهو الراجح من القول وهو قول علي وعائشة وابن عباس ومجاهد وأنهم طلبوا آية حسية يزدادون بها يقينا وصدقا. ولم يقل أحد من العلماء أنهم شكوا في قدرة الله وصحة الرسالة وعذروا بهذا وقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا أي نرى آية حسية والعرب تضع الرؤية مكان العلم والعلم مكان الرؤية قال القرطبي في قوله تعالى في تحويل القبلة إلا ولنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبي البقرة مائة وثلاثة وأربعون. قال علي شرطه رضي الله عنه شرطه معنى لنعلم لنار والعرب تضع العلم مكان الرؤية والرؤية مكان العلم كقوله تعال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بمعنى ألم تعلم ألف فالمقصود من العلم هنا شرطة والله أعلم شرطة رؤية حسية تطمئن قلوبهم بها كقوله تعال بلى ولكن ليطمئن قلبي عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم عندما سأل ربه آية حسية يزداد قلبه بها طمأنينة قال شرطة البغوي شرطة قرأ الكسائي هل تستطيع بالتاء ربك بنصب الباء وهو قراءة علي وعائشة وابن عباس ومجاهد أي هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك وقرأ الآخرون يستطيع بالياء وربك برفع الباء ولم يكون شكين في قدرة الله شرطة عز وجل شرطة ولكن معناه هل ينزل ربك أم لا كما يقول الرجل للصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي وهو يعلم أنه يستطيع وإنما يريد هل يفعل ذلك أم لا ونعلم أن قد صدقتنا بأنك رسول الله أي نزداد إيمانا ويقينا ألف وقال ابن كثير هل يستطيع ربك هذه قراءة كثيرين وقرأ آخرون هل تستطيع ربك أي هل نستطيع أن تسأل ربك ونعلم أن قد صدقتنا أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك ألف وقال القرطبي فقال السدي المعن هل يطيع كربك إن سألت أن ينزل فيستطيع بمعن يطيع كما قالوا استجاب بمعن أجاب وكذلك استطاع بمعن أطاع وقبل المعن هل يقدر ربك؟ وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله شرطة عز وجل ولهذا قال عيسى في الجواب عند غلطهم وتجويزهم على الله ما لا يجوز اتقوا لها إن كنتم مؤمنين أي لا تشكوا في قدرة الله شرطة تعالى شرطة قال وفي هذا نظر لأن الحواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم كما قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الصف 14 وقال عليه السلام لكل نبي حواري وحواري الزبير ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بمعرفة الله شرطة تعالى شرطة وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه وأن يبلغ ذلك أممهم فكيف يخفي ذلك على من باطنهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة لا شرطة تعالى شرطة وقيل إن القوم لم يشكو في استطاعة الباري سبحانه لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين وإنما هو كقولك للرجل هل يستطيع فلان أن يأتي؟ وقد علمت أنه يستطيع فالمعن، هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة الله شرطة تعالى شرطة لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر فأردوا علم معينة كذلك كما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب أرني كيف تحيي الموت على ما تقدم وقد كان ابراهيم علم لذلك علم خبر ونظر ولكن أراد المعينة التي لا يدخلها ريب ولا شبهه قلت وهذا تأويل حسن وأحسن منه أن ذلك كان من قول من كان مع الحواريين قال ابن الحصار وقوله سبحانه مخبرا عن الحواريين لعيس هل يستطيع ربك ليس يشك في الاستطاع وإنما هو تلطف في السؤال وأدب مع الله شرطة تعالى شرطة إذ ليس كل ممكن سبق في علمه وقوعه لكل أحد والحواريون هم كانوا خيرة من آمن بعيسى فكيف يظن بهم الجهل باقتدار الله شرطة تعالى شرطة على كل شيء ممكن وأما قراءة التاء قيل المعن هل تستطيع أن تسأل ربك؟ هذا قول عائشة ومجاهد شرطة رضي الله عنهما شرطة قالت عائشة شرطة رضي الله عنها شرطة كان القوم أعلم بالله شرطه عز وجل شرطة من أن يقولوا قالت ولكن هل تستطيع ربكي وروا عنها أيضا أنها قال كان الحواريون لا يشكون أن الله يقدر على إنزال مائدة ولكن قالوا هل تستطيع ربكي وعن معاذب جبل قال يأقرأنا النبي؟ صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ربك قال معاذ وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم مرارا يقرأ بالتاء هل تستطيع ربك ألثنا وقال الطبري فقرأ ذلك جماعة من الصحابة والتابعين هل تستطيع بالتاء ربك بالنصب بمعنى هل تستطيع أن تسأل ربك أو هل تستطيع أن تدعو ربك؟ أو هل تستطيع وترى أن تدعوه؟ وقالوا لم يكن الحواريون شكين أن الله شرطة تعالى ذكره شرطة قادر أن ينزل عليهم ذلك وإنما قالوا لعيس هل تستطيع أن ذلك؟ ثم أخذ يتكلم عن قراءة يستطيع ويرجحها فقال إن الله شرطة تعالى ذكره شرطة قد كره منهم ما قالوا من ذلك واستعظمه وأمرهم بالتوبة ومراجعة الإيمان من قبلهم ذلك والإقرار لله بالقدرة على كل شيء وتصدي رسوله صلى الله عليه وسلم فبما أخبرهم عن ربهم من الأخبار وقد قال عيسى لهم عند قيلهم ذلك له استعظاما منه لما قالوا اتقوا لها إن كنتم مؤمنين ففي استتابة الله إياهم ودعائه لهم إلى الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم عند قيلهم ما قالوا من ذلك واستعظام نبي الله صلى الله عليه وسلم كلمتهم الدلالة الكافية من غيرها على صحة القراءة في ذلك بلياء ورفع الرب وأما قوله قال اتقل لها إن كنتم مؤمنين فإنه يعني قال عيس للحواريين القائلين له أهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مآئدة من السماء ذراقب الله أيها القوم وخفوا أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذا فإن الله لا يعجزه شيء أراد وفي شككم في قدرة الله على إنسال مائدة من السماء كفر به فاتقوا الله أن ينزل بكم نقمته إن كنتم مؤمنين ألف قال فهل بعد سرد كلام العلماء في هذه الآية تبقى شبهة في الاحتجاج بها في قضية العذر بالجهل في أصل الدين؟ أترك للقارئ الفاضل الإجابة على هذا السؤال الشبهة الثالثة الاستدلال بقوله تعال وما كان له ليضل قوما بعد إذهداهم حتى يبين لهم ما يتقون التوبة مائة وخمس عشر وقلوا الضلال لا يكون إلا بعد بيان وهذا النص يعم الشرك وما دونه ولفظ الضلال في هذا لا يقع إلا بعد البيان شرطة والجواب منهج أهل السنة في الاستنباط إن أهل السنة عندما يريدون أن يستنبطوا حكما معينا ينظرون إلى الأدلة على أنها مجتمعة لمتفرقة وعلى أن القرآن يصدق بعضه بعضا لا يكذب بعضه بعضا لقوله تعال كتابا متشابها أي يصبح بعضه بعضا لاختلاف فيه ولقوله تعال ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلأفا كثيرا فعند الجمع بين أطراف الأدلة وتنزيل كل دليل على مناطه يتضح الحكم ويظهر بقوة وبيان وجلاء أما أهل البدع والعياذ بالله فينظرون بنظرة متشابه وعلى أحد الأدلة ويقتطعون الشرع ويضربون بعضه ببعض ففي هذه الايه ينفي القرآن فيها الضلال إلا بعد البيان ولكن هذا فيما دون الشرك والكفر لأن القرآن أثبت الضلال قبل البيان في مواضع كثيرة فقوله تعال هو الذي بعث فيه الأميين رسولا منهم شرطه إلى قوله شرطة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقوله تعال واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين البقرة الآية مائة وثمانية وتسعون قال القرطبي أي ما كنتم من قبل إنزاله أي القرآن إلا ضلين ألف نا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ألم أجدكم ضلالا فهداكم اللهبي وعالة فأغناكم اللهبي وهذا عندما وجد بعض الأنصار من قسمته صلى الله عليه وسلم فهذه نصوص الكتاب والسنة أن المشركين قبل البيان كانوا من الضلين وكذلك قوله تعالى. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الأعراف ثلاثون قال ابن كثير قال ابن جرير الطبري وهذا من أبياً دلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب احدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدفر وقد فرق الله شرطة تعالى شرطة بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية وقال البغوي فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء فهذان إمامان جليلان من ائمه السنه ابن جرير الطبري وابن كثير وكذلك الامام البغوي على ان هذه الايه التي بين ايدينا تنص على ان الكافر الذي يظن انه على الحق والصراط المستقيم بيد انه في حقيقه الامر على سبيل من السبل بسبب الجهل والتاويل انه عير معذور فثبت بهذا النص ان الكفر والشرك مستثنى من قول تعالى وما كان له ليضل قوما بعد اذهادهم حتى يبين لهم ما يتقون قال ابن تيمية ولفظ الضلال إذا أطلق تناول من ضل عن الهدي سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إنهم ألف وآباءهم ضلين فهم على آثارهم يهرعون وقوله ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم دعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وقوله فمن تبعهداي فلا يضل ولا يشق. الثالث نا المبحث الثالث إثبات الضلال قبل البيان قلت وكذلك قوله تعالى فمن أظلم من من على الله كذبا ليغل الناس بغير علم وقوله تعالى قد خسر الذين قتلوا ألأدهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين الأنعام 140 قال ابن كثير يقول تعال قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعيل في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء اتبعوها من تلقاء أنفسهم وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس شرطة رضي الله عنهما شرطة قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أو الأدهم شرطة إلى قوله شرطة قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهكذا رواه البخاري منفردا في كتاب مناقب قريش من صحيح ألفنا. قلت فهذه الآية التي تتحدث عن قريش قبل البعثة أنهم مع جهلهم وافترائهم وقبل البيان من الله كانوا ضلين لأن ذلك كان في التشريع وهو من أخطر أنواع الشرك بل هو أساس كل شرك التشريع من دون الله لأن العبيد لو وقفوا على تشريع الله ولم يتعدوا حدوده لما وجدت شركا ولا بدعه وكذلك قوله تعال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم النحل 25 الجهل أساس الضلال قال القرطبي ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم قال مجاهد يحملون وزر من أضلوه ولا ينقص من إثم المضل شيء وفي الخير أي ما داع إلى ضلالة فالتبع فإن عليه مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وأي ما داع إلى هدى فالتبع فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء أخرجه مسلم بمعناه وامن للجنس لا للتبعيد فدعاة الضلالة عليهم مثل أوزار من اتبعهم وقوله بغير علم أي يضلون الخلق جهلا منهم بما يلزمهم من الآثام إذ لو علموا لما أضلوا الاثناء قال ويراجع تفسيري ابن جرير وابن كثير فهما في نفس المعنى تماما فهذا النص ينص على إثم من ضل بغير علم وهو في الشرك والبدع العقائبية ويراجع بحث الاجتهاد السابق ذكره للعلماء الذين تحدثوا عن الاجتهاد الخطأ وضوابطه ومجاله وهذه الآية تتفق تماما مع الحديث الذي في البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يذكر من ذم الراي وتكلف القياس ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون وفي رواية حرملة يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون قال الحافظ وفي حديث أبي إمامة من الفائدة الزائدة لأن بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئا فإن في بقيته دي فسأله أعرابي فقال يا نبي الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها أبناءنا ونساءنا وخدمنا فرفع إليه رأسه وهو مغضب فقال وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يتعلقوا منها بحرف فيما جاءهم به أنبياؤهم؟ ولهذه الزيادة شواهد من حديث عوف بن مالك وابن عمر وصفوان بن عسال وغيرهم وهي عند الترمذي والطبراني والدارمي والبزار بألفاظ مختلفة وفي جميعها هذا المعنى. ألف قال فهذا الحديث ينص في صراحة بوقوع لفظ الضلال مع الجهل للتابع والمتبوع فالآية والحديث يدلان بوضوح بوقوع لفظ الضلال والوزر مع الجهل والتأويل وهذا يكون في الشرك والابتداع ولهذا بواب البخاري بابا في نفس هذا الكتاب أي الاعتصام بالكتاب والسنة باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم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 قال المهلب هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين انته ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة وهو أن يلحقه اسم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في احداثها ألف نا قال فمن النص القرآني والأحاديث الصحيحة بعلم أن الضلال والوزر يقعان مع الجهل والتقليد المحض في الشرك والبدع ومحدثات الأمور وهذا يخصص عموم قوله شرطة على شرطة وما كان له ليضل قوما بعد إذهداهم حتى يبين لهم ما يتقون قال ابن كثير وقال ابن جرير يقول الله شرطة على شرطة وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا فأما قبل أن يبين لكم كراهيته ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي وأما من لم يؤمر ولم فغير كائن مطيعاً أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم عن ألف نا قلت انظر رحمك الله قول الإمامين ابن كثير وابن جرير في هذه الآية وفي آية فريق هدى وفريق حق عليهم الضلأ صريح بالمؤاخذة في الاعتقاد وبغير المؤاخذة في الأوامر والنواه في قوله تعالى وما كان له ليضل قوما وهذا أكبر دليل على أن مناط الآية الأولى غير مناط الآية الثانية ولا تعارض بينهما لعدم اتحاد مناطهما العذاب لا يقع إلا بعد البيان وقال الإمام البغوي وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم الآية معناه ما كان الله ليحكم عليكم بالضلالة بترك الأوامر باستغفاركم للمشركين حتى يبين لهم ما يتقون يريد حتى يتقدم إليكم بالنهي فإذا تبين ولم تأخذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال قال مجاهد بيان الله للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة وبيانه لهم في معصيته وطاعته عمة ففعلوا أو ذروا. وقال الضحات ما كان الله يعذب قوما حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون قال. فهذه أقوال المفسرين في هذه الآية أنها نزلت بسبب استغفار المسلمين لآبائهم المشركين تأسياً بإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم في استغفاره لأبيه وهذه معصية لم يسبق النهي عنها في حقهم بنص فخاف المسلمون من الإثم بعد نزول النهي عنها فنزل قول الله شرطة تعالى شرطة وما كان له ليضل قوما وقال العلماء إنها عمة في جميع الأوامر والنواهي دون الشرك والاتداع وبهذا تأتلف النصوص والأدلة الشرعية بفضل الله وحده الضلال المستوجب للعقوبة لا يكون إلا بعد البلاغ والضلال المنفي في الآية هو الضلال المستوجب للعقوبة كما قال الضحاك وهذا أي العقاب مرفوع في الأصول والفروع والكليات والجزئيات حتى يأتي الشرع لقوله تعال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا حظر ولا أمر إلا بشرع ولا يلزم العباد التكليف إلا بالبلوغ من انتفاء المعارض من التمكن من العلم فهذا هو الضلال المستوجب للعقوبة في الدارين وأما الضلال الذي هو الغياب عن سنن الهدى فهذا متحقق قبل النص لأنه لا خروج من الضلال إلا بنص من الله جل ثناؤه ومن هذا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذي يا عبادي كلكم ضل إلا من هديته فاستهدوني أهدكم فلا خروج من الضلال إلا بالنص والبلاغ عن الله لذلك من وقع في الشرك قبل البعثة فهو مشرك ضل ولو لم يأته بيان من الله لنقضه العهد والميثاق والفطرة وحجية الآيات لكونية لذلك وصف القرآن المشركين قبل البعثة بالضلال كقوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقوله تعالى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين والحديث الصحيح شرطة ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بشرطة فالشرك قبل البعثة قبح وضلال وغياب عن سنن الهدى وسبب للعذاب إلا أنه متوقف على شرط وهو البعثة الرسالية لذلك كما قال ابن تيمية سابقا واسم المشرك ثبت قبل رسالة لأنه يشرك بربه وابن القيم أن الحجة في الشرك العقل وأما الحجة الرسالية فهي حجة في العذاب وبهذا يعلم أن الضلال قبل البيان خروج عن الصراط المستقيم وأصحابه قطعا إن كانوا واقعين في الشرك فليسوا بمسلمين بيد أنهم لا يعذبون في الدارين هذا على المذهب الرادح شرطة إلا بعد البلاغ والحجة الرسالية وعلى هذا يفهم قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا وبلسان قومه ليبين لهم فيضل له من يشاء ويهدي من يشاء فالمقصود بالضلال الذي يكون بعد البعثة هو الضلال الذي يستوجب صاحبه العذاب في الدارين بعد قيام الحجة عليه وإلا فالقوم قبلها في ضلال مبين لأن الأنبياء يرسلون إلى أقوامهم المشركين يدعونهم إلى الفطرة الصحيحة والإسلام والعبادة التي خلقوا من أجلها فهم قبلهم في ضلال مبين وجور عن الصراط المستقيم وليس بمهتدين لذلك قال الله شرطة عز وجل شرطة فيضل له من يشاء ويهدي من يشاء لأنهم لم يكونوا قبل البعثة على الهدى والصراط المستقيم ولهذا أثبت القرآن الضلال قبل البيان والبعثة كما ذكرت من قبل وهذا في الكثير الكثير من الآيات على سبيل المثال الحصر إضافة إلى الآيات السابقة قوله تعالى يبين له لكم أن تضلوا أي لألا تضلوا وكراهية أن تضلوا فالمشركون قبل البعثة ضلال لا ريب في ذلك ولكن بعد الحجة الرسالية إن أصروا على شركهم وغيهم فقد استوجبوا العذاب في الدارين قال الله شرطة عز وجل شرطه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصراط العزيز الحميد إبراهيم واحد قال الإمام الشوكاني لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور العلم والإيمان والهداية ألف فبنص القرآن الناس قبل الحجة الرسالية وقبل البيان في ظلمات الكفر والشرك والضلال ولكن هذا الضلال موجب للعذاب بعد الحجة الرسالية وقال الشوكاني أيضا في قوله تعال وما أرسلنا من رسول إلا وبلسان قومه ليبين لهم فيضل له من يشاء ويهدي من يشاء. وتقديم الاضلال على الهدية لأنه متقدم عليها إذ هو إبقاء على الأصل والهدية إنشاء ما لم ي. ألف ناء انظر شرطة رحمك له شرطة أن الضلال ثابت قبل البعثة وهو متقدم على الهدية لذلك هو بقاء على الأصل والهدية إنشاء ما لم ي. نخرج من هذا البحث في هذه الآية 1- أن الشرك قبل البعثة والحجة الرسالية ضلال مبين وصاحبه مشرك ليس بمسلم شرطة وأنه موعد بالعذاب على شركه إن أصر عليه بعد الحجة على الراجح عند أهل السنة 2- بعد بلوغ الشرائع لا يقع الضلال إلا بعد البيان في الأوامر والنواهي 3- ثلاث يأثم القوم ويقع عليهم ضلال والوزر مع الجهل والتقليد في الابتداع والإحداث فبعد بلوغ الرسالة قوله تعالى وما كان له ليضل قوما على عمومه في الأوامر والنواهي دون شرك والابتداع وقول تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وحديث وأيما داع إلى ضلالة كان عليه من الوزر ومن أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا عم في العقائد مع الاعراض واتباع غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين وبهذا تأتلف الأدلة وتستقيم بلا تعارض بينها ولله الفضل والمنة والله شرطة تعالى شرطة أعلم وبهذا انتهى بفضل الله الرد على أهم الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم